هذه اربعه انواع من انواع علوم الحديث وهذه الانواع هي معرفه من خلط من الثقات ومعرفه الطبقات ومعرفه الاوطان والبلدان ومعرفه الموالي فهذه اربعه انواع من انواع علوم الحديث النوع الاول هو معرفه من خلط من الثقات والتنصيص على الثقات فيه اخراج الضعفاء لان من كان ضعيفا وقد خلط فرده من اجل ضعفه ولو لم يكن مخلطا فكيف اذا كان مع الضعف قد خلط فانه يزداد سوءا الى سوء ولكن الكلام إن ما هو في الثقات لأن الثقات الذين حصل لهم التخليط هم الذين يقبلوا شيء من حديثهم ويردوا شيء من حديثهم وذلك بسبب التخليط والتخليط له أسباب قد يكون من أسبابه الخرف وهو التقدم في السن وكونه يبلغ إلى سن الهرم بحيث يذهب عقله أو يذهب ويجي ويتكلم في ما لا يعقل فإن هذا من أسباب التخليط أن يكون بلغ هذه السن ومنها أن يكون له عارض يطرأ له بأن يفقد ابنا فيحصل له بسببه تخليط او يحصل له مرض يحصل له بسبب تخليط او يحصل له حادث بأن تحترق كتبه أو يحصل له عمى وقد كان معتمدا على الكتب وعلى البصر ثم رجع إلى الحفظ فخلط فلم يكن ضابطا هذه من أسباب التخليط والمخلطون من الثقات لهم حالات وهي أن أنه يعرف من عنه قبل الاختلاط. ومن روى عنه بعد الاختلاط او يجهل حال الراوي هل روى عنه قبل الاختلاط او بعده فان كان روى بعد الاختلاط او شك هل كان قبل الاختلاط او بعد الاختلاط فانه لا يعول على حديثه واذا كان قد روي عنه قبل الاختلاط فانه يعول على روايه ما وعنه عنه قبل الاختلاط لأن المحذور هو ما حصل بعد الاختلاط واذا كانت الروايه موجوده قبل الاختلاط فإن العيب الذي حصل لا يؤثر فيما كان قبله وانما يؤثر فيما كان بعده يؤثر فيما كان بعد الاختلاط وفيما كان مشكوكا به هل كان قبل الاختلاط او بعده أما إذا كان معلوما أن ذلك الاختلاط أن الرواية كانت قبل الاختلاط فإن الرواية من روى عنه قبل الاختلاط تكون مقبولة ثم إن المعرفة لكون حديثه مقبولا أو مردودا بمعرفة الرواة الذين روا قبل الاختلاط، فإن من الرواة من اختلط، وعرف الذين روا عنه قبل الاختلاط، فروايه هؤلاء تكون مقبولة، ومن عرف أنهم روا عنه بعد الاختلاط، روايتهم عنه مردوده ومن جهل هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فإنها لا يعول على الرواية احتياطا، وإن كان يحتمل أن يكون قبل الاختلاط. الذي تكون روايته مقبولة ولكن حيث لم يجزن بانه قبل الاختلاط فإنه لا يعول على الرواية والحالة هذه ومن الذين عرفوا بالاختلاط سعيد بن ابي عروبه وعطاء بن السائب وكما قلت التعويل على روايه من روى قبل الاختلاط ولا يعول على روايه من روى عنهم بعد الاختلاط او جهل حاله هل كان روايته قبل الاختلاط او بعده وقد ذكر العلماء جملة من الرواة الذين روى عنهم قبل الاختلاط وبعده فاذا عرف من روى قبل الاختلاط فانه يعول على روايته ومن عرف أنه روى بعد الخراط فإنه لا يعول على روايته ومن جهل هالرواية قبل الخراط أو بعده فإنه لا يعول على روايته أما الطبقات فالطبقة هي أن يتفق الرواة في السن أو الأخذ عن المشايخ فتكون السن متقاربة والتتلمذ على المشايخ حصل اتفاق بين الرواة عليه فطبقات الرواة إنما تكون بهذا الاعتبار كونهم في زمن واحد متقاربون في السن متقاربون او متفقون في الاخذ عن المشايخ والطبقات تكون لكلها اعتبارات فيمكن ان يكون جماعه فيهم المتقدم وفيهم المتاخر ولكن كلهم اتفقوا على وصف ما أن يكونوا في طبقة واحدة وهذا مثل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فإن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم باعتبار أن كل واحد منهم لقي النبي عليه الصلاة والسلام يكون من طبق بهذا الاعتبار لا فرق بين كبير وصغير ومتقدم ومتاخر ومن تقدمت وفاته ومن تأخرت وفاته كلهم يعتبرون طبقة واحدة بهذا الاعتبار وعلى هذا فمثل انس بن مال رضي الله عنه وهم صغار الصحابة ومن من عمر فإنه يكون مع العشرة بشير بالجنة طبقة واحدة لأن الكل اشتركوا في أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ويكونون باعتبارات أخرى طبقات تصل إلى 12 عشر طبقة وذلك باعتبار تفاوتهم في السبق إلى الإسلام وشهود المشاهد فإن فيكون الذين أسلموا اولا أول من أسلم وهم قليلون يكون طبقة ثم من هاجر للحبشة طبقة ثم من هاجر الهجره الثانيه طبقة ثم الذين هاجروا الى المدينه طبقه ثم الذين شهدوا بدرا ثم الذين شهدوا المشاهد بعدها ثم الذين اسلموا عام الفتح ثم الذين اسلموا بعد ذلك سيكونون طبقات بهذه الاعتبارات ولكنهم باعتبار انهم اشتركوا في رؤية النبي عليه الصلاه والسلام يكونون طبقه والتابعون كذلك يعتبرون طبقه واحدة باعتبار انهم رأوا الصحابه ولكن باعتبار تفاوتهم وان فيهم الكبار والصغار ومتوسطون يعتبرون طبقات متعدده وهكذا اتباع التابعين يعتبرون طبقه في اعتبار ويعتبرون طبقات متعدده في اعتبار وعلى هذا فمعرفة الطبقات مهمة في هذا العلم ومن فوائد معرفتها التمييز بين الاشخاص الذين يتفقون في الاسم او اسم الاب او الاسم والكنية او الاسم والنسبة اذا جاء ذكرهم مشتركين فإنه يعرف المتقدم والمتأخر بالطبقة وهذا مثل يحيى بن سعيد الانخاري ويحيى بن سعيد القطان لو جاء يحيى بن سعيد في طبقة في طبقة شيوخ البخاري يعرف بأن هذا هو القطان وإذا جاء في طبقة صغار التابعين الذين يروي عنهم مثل مالك بن أنس فإنه يعتبر بن سعيد الأنصاري فالتمييز بين معرفة الطبقات يميز بها بين الأشخاص الذين يتفقون في الاسم أو الاسم هو أو الاسم هو أو الاسم والنسبة وما إلى ذلك من الأشياء التي يشترك فيها الأشخاص ويكون التمييز أن ما هو بمعرفة الطبقات ثم النوع الثالث معرفة الأوطان والبلدان وقد كان العرب والمتقدمون ينتسبون إلى القبائل وأغلب نسبهم إلى القبائل ثم بعد ذلك كثرت النسبة إلى الأوطان كثرت النسبة إلى الأوطان فإذا نُسب إلى الأوطان فإن كان سكن في قريتين أو في مدينة تتبعها قرية فإنه ينسب إلى واحدة منهما وإن نسب إليهما جميعا فيبدأ بالأولى ثم الثانية ويقال لمن سكن مكه ثم المدينه المكي المدني وان عبر بثم الداله على الترتيب فانه يكون اولى بان يقال المكي ثم المدني ويعرف بان هذا حصل اولا وبان هذا حصل ثانيا واما العطف بالواو فانه لا اقصى بالترتيب والعطف بثم يقفض الترتيب وكذلك العطف بالفاء المكي فالمدني المكي فالمدني أيضا يقفض الترتيب فإنه ينسب إلى واحد منهما أو ينسب إلى الاثنين وعند النسبة إلى الاثنتين أي القرنتين أو المدينتين فإنه يبدأ بالأولى ثم الأخيرة وإن عطف عطفت الثانية على الأولى بثم فإنه الأولى والاحسن وعندما وعندما ينسب إلى نسبة عامة أو خاصة في البلدان فإنه يبدأ بالنسبة العامة ثم الخاصة فيقال الحجاز المكي أو الحجاز المدني او ما الى ذلك وكذلك بالنسبة للقبائل يبدأ بالنسبة العامة ثم الخاصة فيقال القرشي الهاشمي، القرشي الهاشمي، ولا يقال الهاشمي القرشي لانه اذا قيل القرشي عرف انه من قريش فاذا اضيف الى ذلك انه هاشمي عرف انه من بيت النبوة ومن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون في النسبة الثانية شيء جديد بخلاف ما لو قيل الهاشمي ثم القرشي فإن الهاشمي قرشي الهاشمي قرشي لكن ليس كل قرشي يكون هاشميا فإذا قيل القرشي ثم الهاشمي وبدأ بالنسبة العامة ثم النسبة الخاصة فإن هذا هو الذي ينبغي وكذلك مثل أبو إسحاط الهمداني السبيعي مشهور من الى إلى سبيع ومشهور من الى إلى همدان فإذا جمع بينهما يبدأ بهمدان ثم سبيع يبدأ بالنسبه العامة ثم بالنسبه الخاصة فالنسبه إلى القبائل يبدأ فيها بالنسبه بالعام ثم بالخاص وكذلك في الأوطان يبدا بالعم ثم لخص ثم ايضا مما تكون به النسبة حيث يكون الانسان ليس من اهل البلد ثم يسكن بلدا ليس بلدا قالوا اذا مكث اربع سنوات في ذلك البلد نسب اليه وان لم يكن من اهله لكن سكناه فيه مدة أربع سنوات تسوغ نسبته إلى ذلك البلد الذي سكنه هذه المدة ومن العلماء من لم يشتر هذا المقدار الذي هو أربع سنوات فسوغ النسبة ولو كان أقل من أربع سنوات لكن الذي اشتهر عن جماعة من أهل العلم منهم ابن المبارك أنه إذا سكن بلدا مدة أربع سنوات فانه ينسب اليها ثم بعد ذلك الموالي والموالي هم اصناف اصناف ففيه الموالي بالعتق كون شخص اشترى مملوكا فاعتقه او ملكه فاعتقه ملكه عن طريق الميراث او عن طريق العطيه او باي طريقه من طرق التملك ثم اعتقه فانه يكون مولى له ويكون مولا من أعلى ومن أسفل فالمعتق يقال له مولا من أعلى والمعتق العتيق يقال له مولا من أسفل وكل منهما مولا فهو من الاضداد إلا أنه يميز بين المعتق والمعتق المعتق بتاسwszy باسم الفاعل والمعتق باسم المفعول بأن يقال مولى من أعلى ومولى من أسفل إذا قيل مولى من أعلى معناه المعتق وإذا قيل مولى من أسفل معناه أنه عتيق وأكثر النسب في الموالي تكون من هذا القبيل الذي هو النسبة إلى العتاقة والإنعام بالحرية لمن حصل له الرق بحيث يملكه فيحرره ويكون حرا فيكون عليه عليه نعمه فيقال له مولاه اي مولاه من أعلى والمعتق يقال له مولى مولى ذلك من اسفل والولاء يكون ايضا بالحلف والذي يكون التعاهد والتعاقد بين القبائل بأن ينصر بعضها, بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا فهذا يقال له ايضا ولاء ولكن بالحلف وكذلك من الولاء ما يكون بسبب الإسلام وهي أن يعتق على يد إنسان فيقو... أن يسلم على يد إنسان فيقال انه مولاه فيقال إنه مولاه, فيقال إنه مولاه والمولى بالإعتاق كثير وكثيرا ما يأتي في كتب الرجال التيمي مولاهم الهاشمي مولاهم القرشي مولاهم العدوي مولاهم أي أنه ينسب إليهم نسبة ولا وغالب ما يكون ذلك أن يكون بسبب العتاقة وقد يكون بسبب الحلف ولهذا يقال عن مالك بن أنس أنه تيمي ولاء أي ولاء حلف وكذلك يقال عن البخاري الجعفي وهو مولى الجعفيين, مولى الجعفيين أي بسبب الإسلام وذلك أن جده المغيرة أسلم على يد اليمان وهو واحد من الجعفيين فنسب البخاري إلى الجعفيين وإن لم يكن منهم ولكنه بسبب إسلام جده على يد على يد جد على يد واحد من الجعفيين نسب إلى الجعفيين فقيل له مولاهم ولهذا لما ذكر ابن الصلاح في علوم الحديث نسب البخاري ومسلم قال عن البخاري الجوع في مولاهم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجوع في مولاهم ولما ذكر مسلم قال مسلم مسلم الحجاج من مسلم القشيري أن يسابوري أن القشيري من أنفسهم يعني أنه من منهم أصلا وليس ولاة فعندما يكون منهم يسكتون أو يقولون من أنفسهم إذا كان منهم اصلا أما يقولون من أنفسهم أو يسكتون لا يقولون مولاهم ولا يقولون من أنفسهم ويكون الغالب على ذلك أن يكون من أنفسهم وإن نصوا عليه بقل قالوا من أنفسهم تبين أنه نسبة نسب وليست نسبة ولا ولهذا ابن الصلاح لما ذكر الاثنين مسلم والبخاري قال عن البخاري الجوع في مولاهم وقال عن مسلم أن القشيري من أنفسهم القشيري من أنفسهم أي نسبته إليهم نسبة أصل وليست نسبة ولا نبدأ بالأبيات أو نعود إلى الأبيات ما يقول معرفة من خلط من التقاط نعم. والحازمي ألف في من خلط من الثقاة آخرا فأسقطا الحازمي هو أبو بكر الحازمي محدث مؤلف مصنف في الحديث وقد ذكر السيوطي بأنه ألف في المخلطين من الثقات وأبو بكر الحازمي مع علمه وكثرة مؤلفاته وتعدد مؤلفاته عمره قصير لم يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر ومع ذلك فقد اشتهر بالتأليف له الاعتبار في الناس والمنسوخ من الاثار وله كتاب في الانساب وله كتاب في المخلطين من الثقات وله كتب عدة وكان توفي في سن مبكرة ولهذا لما ذكره الذهب في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وذكر من ممن يعول عليه في الجرح والتعديل الحازني قال وقد مات وقد مات شابا طريا وقد مات شابا طرية يعني مات وهو صغير ومع ذلك هو من الحفاظ ومن المصنفين في الحديث ومن الذين يعتمدوا قولهم في الجرح والتعديل مع صغر سنه رحمة الله عليه والحازنيو والحازنيو ألقى في من خلط افتقاطا في من خلط من افتقاط في آخر أمره فأسقط ما روي عنه بعد الاختلاط أسقطه العلماء فلن يعولوا على حديث التي رويت عنه بعد الاختلاط أو التي جهلت هل كانت, مروية هل كانت قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط لكن أسقط أيوة. ما حدثوا في الاختلاط أو يشك هذا هو الذي أسقط ما حدثوا به في الاختلاف بعد الاختلاف أو يشك هل كان قبل الاختلاف أو بعد الاختلاف هذا هو الذي يسقط ولا يعول عليه وأما ما كان مأخوذاً عن من اختلط مأخوذاً عنه قبل الاختلاف فهذا يعول عليه وباعتبار من روى عنهم يفك ثم ذكر الطريقة التي بها يعرف هل الرواية قبل الاختلاط أو الاختلاط؟ وذلك بمعرفة من الذين روا قبل الاختلاط ومن الذين روا بعد الاختلاط ومن الذين جهل؟ فيفتك الاشكال ويعرف القبول أو الرد بمعرفة الرواة الذين حصلت منهم الرواية قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. أو جهل هل كان قبل الاختلاف او بعد الاختلاف كابني أيوه كتبني ابي عروبه والسائب وذكروا ربيعه لكن ابي ثم ذكر ثلاثه وصفوا بالاختلاف اثنان مسلم وصفهما بذلك وواحد غير مسلم وصفه بالاختلاف فشعيد بن ابي عروبه وصف بالاختلاف وعطاء ابن التايب وصفه بالاختلاق ومعرفة المقبول والمردود بمعرفة الرواة قبل الاختلاق فروايتهم تكون مقبوله وغيرهم تكون مردوده اما اما ربيعه ابن ابن عبد عبد الرحمن المعروف بربيعه الراي فقد وصفه بالاختلاط ولكن لم يسلم وصفه بذلك ثم انه ينبغي ان يعلم ان ما كان في الصحيحين عن رجال وصفه بالاختلاط فان ما في الصحيحين مما امن في اختلاطهم بان يكون ذلك مما روي عنهم قبل الاختلاط طبقات الرواة والطبقات للرواة تعرف بالسن والأخذ وقد تختلف أيوة. فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة وفوق عشر رتبة أيوة. ومن مفاد النوع أن يفصلا عند اتفاق اسم والذي تلا ذكر في البيت الأول بأن الطبقات إنما تكون باستواء الاشخاص في السن او تقاربهم في السن او في الاخذ عن المشايخ هذه الطبقة وقد تكون الطبقة واسعة وكبيرة وقد تكون صغيرة فالصحابة رضي الله عنهم باعتبار ان كل واحد منهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون طبقة واحدة لا فرق بين الكبير والصغير لكن باعتبار اعتبار السبق الى الإسلام وتفوتهم في ذلك تتور طبقات تصل الى فمفينة عشر الطبقة تصل الى فمفينة عشر الطبقة فالذلك فإذا الطبقة فىها اعتبارات تتباعه اعتبار عام وتكون وتكون بالاعتبار الخاص الطبقة الواحدة باعتبار الخاص قد تصل الى فمفينة عشره طبقة وفائدة معرفة ذلك النوع ان يفصل بين الرواة المتشابهين في الاسم واسم الاب او الاسم والكنيه او الاسم والنسبه اوطان الرواة وبلدانهم قد كانت الانساب للقبائل في العرب العرباء والاوائل ذكر السيوطي ان النسب كانت في العرب المتقدمين للقبائل وينسبون إلى قبائلهم ثم بعد ذلك كثرت النسبة إلى الأوطان والبلدان نعم. وانتسبوا إلى القرى إذ سكنوا فمن يكن ببلدتين يسكنوا انتسبوا إلى القرى لسكنهم إياها ثم ذكر من كان ببلدتين يسكنوا فإنه ينسب إليهما جميعا أو ينسب إلى واحدة منهما وإذا نسب إلى واحدة منهما فإنه يبدأ بالأولى ثم الثانية ويكون ذلك بالفاء الدالة على الترتيب أو بثم الدالة على الترتيب أي تنسب لما شئت وجمع يحسن وابدأ بالأولى وبثم أحسن تنسب لما شئت من القريتين إذا كان سكن مكة أو المدينة يمكن تقول مدني وتسكت ويمكن تقول مكي وتسكت ويمكن تجمع بينهما لكن عندما تجمع بينهما يبدأ بالأولى المكي ثم المدني أو المكي فالمدني المكي فالمدني أو المكي ثم المدني ذكر الفاء وذكر ثم يدل على الترتيب ومن يكن من قرية من بلدة فانسب لما شئت وللناحيه وإذا كان نسان في قرية والقرية تابعة لبلدة والبلدة تكون ناحية تابعة للناحية والناحية تكون تابعة للاقليم فإنه ينسب نسبة ينسب نسبة خاصة وعندما يجمع بين النسب يبدأ بالأعم فالذي يليه ينسب الاقليم ثم الناحية ثم البلدة المدينه ثم القرية كذلك الاقليم أو اجمع بالأعم مبتدئا وذاك بالأنساب عم وكذلك أيضا بالأنساب يبدأ بالأعم ثم لخص فيقال القرشي ثم الهاشمي أو القرشي الهاشمي أو الهمداني ثم السميعي فيبدأ بالنسبة العامة ثم النسبة الخاصة دون العكس وناسب إلى قبيل ووطن يبدأ بالقبيل ثم من سكن ثم إذا كان الإنسان منسوبا إلى قبيلته وإلى وطنه فإنه يبدأ بالنسبة إلى القبيلة ثم بالنسبة إلى الوطن فيقال الهاشمي، المكي أو الانصاري، المدني فلا يبدأ, بالمدني يبدأ بالنسبة للبلد قبل النسبة القبيلة. بل يبدأ بالنسبة إلى القبائل قبل النسبة إلى البلدان في بلدة أربعة لعوام ينسب إليها فروع أعلام ثم إذا كان من اهل بلد أصله من بلد معين ثم ارتحل منها إلى بلد آخر وسكن فيها أربع سنوات فإنه ينسب إليها لسكناه إياها أربع سنوات ومن العلماء من يسوغ النسبة الى البلد الاخرى التي نزلها وان كان اقل من اربع سنوات لكن المشهور انه اذا سكنها اربع سنوات تسوق نسبة اليها لسكنه اياها هذه المدة الموالي وله معرفة الموالي وما له في الفن من مجالي إن كمثل مثل الجعفي لان ولهم او العلماء المحدثون ولهم ولهم معرفة الموالد, معرفه الموالد يعني لهم من الامور المهمه في علم الحديث معرفه الموالد والذي له في المن في الفن من مجال يعني في في, في في علم الحديث ولاء العتاقه وولاء الحلف وولاء الاسلام هذه الانواع هي التي لها مجال في هذا الفن الولاء بالعتاقة والولاء بالحلف والولاء بالإسلام ولهم كمثل الجعب ولهم ولهم معرفة الموالي وما له في الفن من مجال ولا ما هذه موصولة أي الذي له في الفن من مجال ولاء العتاقة وهذا هو الخبر ولاء العتاقة وولاء الحلف وولاء الإسلام وذكر مثالا أو ضرب مثلا للولاء بالإسلام قال كمثل الجعفي وهو الإمام البخاري وقال له الجعفي نسبة للجعفيين وليس, من أصل وليس منهم اصلا ولكنه منهم ولاءا والولاء هو بسبب الإسلام لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي فنسب إلى الجعفيين والبخاري من ولد ذلك الرجل الذي هو المغيرة فنسب إلى الجعفيين ولاء